الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده, لكم هذه المادة. الحمد ل الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا جعل وجعل جعل خلفة لمن يذكر في أن وهو أو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 أ ر س ل ه بين يدي ا ل س ا ع ة هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إ ل ى الله ب إ ذ ن ه وسراجا منيرا بلغ ا ل ر س ا ل ة و أ د ى ا ل أ م ا ن ة ونصح ا ل أ م ة وتركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إ ل ا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه الغر الميامين الذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى أ ت ا ه م اليقين من ربه فما بدلوا تبديلا عباد الله ان من ابرز سمات عصرنا واوضح معالمه ان ايقاع الحياه فيه سريع مع كثره الشواغل والصوارف والملاهي مما جرد ا ل إ ن س ا ن من ثوابت ا ل إ ي م ا ن و أ ش و ا ق الروح وحقائق اليقين وشواهد ا ل آ خ ر ة وبالتالي قاد هذا ا ل ب ش ر ي ة إ ل ى فوضى ف ك ر ي ة ض ا ر ب ة و إ ل ى فوضى سلوكيه ع ا ر م ة بعد فيه ا ل إ ن س ا ن عن ربه وصار قريبا من الدنيا ومن ا ل م ا د ة و أ م ا المتدينين والمستقيمين ف إ ن أ ح س ن أ ح و ا ل ه م أ ن ه م ابتلوا ب ا ل غ ف ل ة و ق س و ة القلوب وحق لنا أ ن نتساءل ما الذي أ ص ا ب القلوب وما الذي أ ص ا ب البشر ا ل ج ر أ ة على ارتكاب المحرمات واستمراء الذنوب و ا ل ج ر أ ة في الخروج على محارم الله هو حال ا ل ب ش ر ي ة ق ا ط ب ة ممن لا يعرفون لله دينا ولا يعرفون قيما ولا أ خ ل ا ق ا ا ل ح ض ا ر ة ا ل م ع ا ص ر ة أ ع ط ت ا ل أ و ل و ي ة للجسد ومعطياته فقط بعيدا عن أ ش و ا ق الروح وبعيدا عن عوالم ا ل آ خ ر ة وصار ا ل إ ن س ا ن المسلم جزءا من هذه ا ل م ن ظ و م ة عبر العولمه شاء أ م أ ب ا إ ذ ا كان الكفار الذين يعيشون ح ي ا ة ا ل إ ل ح ا د و ح ي ا ة ا ل إ ب ا ح ي ة هم أ ك ث ر أ ه ل ا ل أ ر ض وما أ ك ث ر الناس ولو ح ر س ت بمؤمنين و إ ن تطع أ ك ث ر من في ا ل أ ر ض يضلوك عن سبيل الله ولا تجد أ ك ث ر ه م شاكرين إ ذ ا كان حال أ ه ل ا ل أ ر ض خاطب ممن يدينون بغير ا ل إ س ل ا م في ا ل ح ر ا ف ف إ ن المسلمين أ ص ا ب ه م بعض الرزاز من هذه ا ل ح ض ا ر ة ا ل م ع ا ص ر ة ف ج م ل ت العين من البكاء من خ ش ي ة الله وقد وصف الله المؤمنين و ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين أ ن ه م يخرون ل ل أ ذ ق ا ن يبكون ويزيدهم خشوعا وصفهم بالذين يبيتون لربهم سجدا وقياما من الذين يخافون الله ويخافون عذاب الله عز وجل وبالتالي تحتاج القلوب أ ح ي ا ن ا إ ل ى محرك يحركها ولا يوجد شيء يحرك القلوب نحو الخير ويبعدها عن الشر كمثل ع ب ا د ة ق ل ب ي ة ج ل ي ل ة غير أ ن هذه ا ل ع ب ا د ة قلت وقل ذكرها عند الناس يقول وهب بن منبه رحمه الله ما عبد الله جل وعلا ب أ ف ض ل من خوف منه سبحانه ع ب ا د ة الخوف من الله سبحانه هو من العبادات ا ل ج ل ي ل ة التي تحرك القلوب يقول إ ب ر ا ه ي م بن سفيان رحمه الله تعالى ما سكن الخوف قلبا إ ل ا طرد الشهوات عنه و إ ل ا طرد الدنيا منه الخوف من الله يحرق مواضع الشهوات في القلوب ولذلك ينبغي أ ن نحدث عن هذه ا ل ع ب ا د ة الجليله ع ب ا د ة أ ن نخاف من الله سبحانه والخوف في ا ل ق ر آ ن ورد على صور ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى التخويف من الله م ب ا ش ر ة ويحذركم الله نفسه قل إ ن ي أ خ ا ف إ ن عصيت ربي عذاب يوم عظيم الخوف من الله سبحانه م ب ا ش ر ة أ ن تخاف الله قال إ ن ي أ خ ا ف الله رب العالمين فطوعت له نفسه قتل أ خ ي ه ف أ ص ب ح من النادمين إ ن المؤمن يقول أ ن ا أ خ ا ف الله وخوفك من الله يحجزك عن محارم الله من خاف أ د ل ج ومن أ د ل ج بلغ المنزل أ ل ا إ ن س ن ع ة الله غاليه أ ل ا إ ن س ن ع ة الله ا ل ج ن ة والحديث عن أ ب ي ه ر ي ر ة وقد رواه الترمذي في السنن الخوف ب ا ل ن س ب ة للقلوب ا ل م ؤ م ن ة مفيد فالخوف ا ل أ و ل الخوف من الله عز وجل ويحذركم الله نفسه إ ن بطش ربك لشديد إ ن ه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد إ ن ي أ خ ا ف الله رب العالمين ذلك ليعلم الله من يخافه بالغيب الخوف من الله عز وجل أ ن تخافه سبحانه والخوف من الله مفيد ل أ ن ه كما قال عمر بن عبد العزيز ما خاف أ ح د ربه إ ل ا أ خ ا ف الله منه كل شيء ولذلك كان يحيى بن معاذ من أ س ل ا ف ن ا رحمه الله يقول من أ ح ب الله أ ح ب ه خلق الله ومن خاف الله هابه خلق الله الذي يحبه الناس ع ل ا م ة على حب الله له والذي يهابه الناس وله جلال وله إ ج ل ا ل في قلوب الناس وفي أ ع ي ن ه م إ ن م ا ل أ ن ه خاف الله سبحانه وتعالى وبالتالي الخوف من الله سبحانه باعتباره رب كان الحسن البصري رحمه الله يبكي يقال ما يبكي قال أخاف أن, غدا في النار ولا يبالي اخاف ان يطرحني غدا في النار ولا يبالي من الذي يسائله ومن الذي يعارضه ومن الذي ي س ت أ ن ف حكمه ومن الذي يراجع قراره اذا قضى عليك بشيء فان امر الله ينفذ ف ي ه اخاف ان يطرحني في النار غدا ولا, ولا يبالي إ ن هذا من معرفتهم بربهم و إ ج ل ا ل ه م بقلوبهم لمولاهم إ ن الخوف من الله أ ن تخافه هو سبحانه وتعالى أ ن تخافه لذاته يقول ا ل ع ل ا م ة ابن القيم رحمه الله إ ن من خاف الله فر إ ل ي ه بعكس خوفك من غيره من المخلوقات والكائنات إ ذ ا خفت الشيء ابتعدت عنه وحاذرته وحصلت بينك وبين المخوف وحشه أ م ا ربك جل وعلا كلما ازددت منه خوفا كلما ازددت له قربا وكلما ازددت له حبا وكلما ازددت له أ ن س ا سبحانه وتعالى أ م ا النوع الثاني من الخوف هو الخوف من عذاب الله وما نرسل ب ا ل آ ي ا ت إ ل ا تخويفا لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به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 قل إ عص... ن ي أ خ ا ف إ ن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز العظيم المبين وبالتالي الخوف من الله والخوف من عذاب الله مما يخوف الله به العباد إ ن أ نخاف ا من ربنا يوما عبوسا ق م ط ر ي ر ا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ن ظ ر ة وسرورا خائفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يخافون العذاب ويخافون ا ل ق ي ا م ة و أ ج ل من ذلك أ ن ه م يخافون مقام ربهم ولمن خاف مقام ربه جنتان و أ م ا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ف إ ن ا ل ج ن ة هي ا ل م أ و ى الخوف في الدنيا مطلوب ل أ ن ه يهذب سلوك المؤمنين ما سكن الخوف قلبا إ ل ا أ ج ر ى دمعا و إ ل ا كانت الجوارح أ ك ث ر خشوعا لله إ ذ ا خاف المؤمن كان من أ ك ث ر الناس تهذيبا و أ ع ف الناس لسانا إ ن ه يخاف عواقب الكلم إنه يخاف ع ومالات الفعل وبالتالي هو ينضبط خوفا من الله جل وعلا بعض الناس لا يحب الخوف يقول نحن نثق في الله نحن نرجو الله إ ن رجاء الله مهم ولكنه مع رجاء الله لا بد من خوفه سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وقدم الخوف على الطمع ل أ ن ه مهم ادعوا ربكم تضرعا وخوفيا إ ن ه لا يحب المعتدين خ و ف الخوف وطمعا ومما رزخناهم ينفقون رزخناهم ا من الله جل وعلا والخوف من ناره والخوف من المقام بين يديه والخوف من سوء ا ل ع ا ق ب ة وسوء ا ل خ ا ت م ة والخوف من ا ل ق ي ا م ة وعرصاتها كان النبي صلى الله منظرا وسلم ما أصحابه بالكثير يقول ما رأيت يقول منظرا قط إلا والقبر أفضع منه ما رأيت منظراً من مخيف الا وكان القبر أ ض ع منه جاء بالنصوص التي يخوف بها العباد وحثهم على ذلك روى أ ن س بن مالك رحمه رضي, رضي الله عنه واخرج ذلك الحاكم في المستدرك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بكى من خشيه الله تعالى حتى اصاب الارض كان حقا على الله يوم القيامه الا يعذبه لا يجمع الله لمؤمن خوفين من امن في الدنيا خاف في ا ل آ خ ر ة إ ن ا ل إ ن س ا ن الذي يجد من نفسه جموحا نحو ا ل م ع ص ي ة إ ن ا ل ح ض ا ر ة ا ل م ع ا ص ر ة ل ل أ س ف الشديد أ ش ب ع ت معطيات الجسد وفجرت الغرائز ا ل ب ه ي م ي ة والشهوات ا ل ح ي و ا ن ي ة في ا ل إ ن س ا ن فصار ا ل إ ن س ا ن ك أ ن ه لا ق ي ا م ة و ك أ ن ه لا آ خ ر ة و ك أ ن ه لا سؤال و أ ك أ ن ه لا وقوف بين يدي الله أ ل ا يظن أ و ل ئ ك أ ن ه م مبعوثون بيوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين أ ل ا يظن الناس أ ن هنالك ق ي ا م ة لماذا نرى أ ن السلوك ك أ ن ه يقول و إ ن نموت ونحيا وما يهلكنا إ ل ا الدهر يقولون ذلك بتصرفاتهم فلا تجد خوفا ولا قلقا ولا وجلا إن أهل الإيمان من أهل صفاتهم أ ن ه م يخافون وان إ ن أجل ل خ ش ي ة و إ أ ج ل الخوف هو الخوف بالسر من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب إ ن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم م غ ف ر ة و أ ج ر كبير و أ س ر قولكم أ و ج ه و ا به إ ن ه عليم بذات الصدور والفرق بين ا ل خ ش ي ة وبين الخوف أ ن ا ل خ ش ي ة معها م ع ر ف ة وبصيره الخوف فرق واضطراب و ا ل خ ش ي ة إ ن ج م ا ع وسكون ل أ ن ه خوف ب م ع ر ف ة وخوف ب ب ص ي ر ة وخوف ب إ د ر ا ك ولذلك نسب إ ل ى العلماء إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء إ ن ه م أ ه ل ا ل خ ش ي ة ل أ ن ه م أ ه ل ا ل م ع ر ف ة ما أ ح و ج ن ا في عصرنا هذا في عصر الفوضى و ا ل ج ر ا ة على ارتكاب المحرمات والمعاصي ما أ ح و ج ن ا أ ن نذكر أ ن ف س ن ا ب أ ب ج د ي ا ت الدين وبثوابت الشرع ي أ ن هنالك قيامه ة و أ ن نالك و ق و ف بين يدي الله جل وعلا وعقاب ومكر أ ن نالك ه من الله يمكر ببعض عباده و أ ن الله له س ط و ة و أ ن له ق و ة و أ ن له غضب و أ ن له سخط و أ ن أ ل ي م غضبه ينزله على المنحرفين والفاسدين والفاسقين لماذا لا لماذا نحس, أن... لماذا لا نحس؟ أ ن ه ن ا ك قيامه ح ق ي ق ي ة سلوك الناس يفضي ب أ ن ا ل ح ي ا ة تسير هكذا ا على غير هدى خ ا ص ة بعد أ ن ظهر دعاه السوء الذين يشككون في الغيبيات جاء من يقول أ ن ه لا منكر ولا نكيل ولا قبر ولا سؤال ولا عذاب وصادف ذلك هوى في نفوس بعض الناس حتى قال بعض الناس لي والله أ ن ا من زمان ا ل غ ب ر د ما مطمئن ل ه لكن بعد كلام الشيخ د ه أك... تماما تماما في عذاب غ ب ر هكذا ب د أ الناس ينسون ا ل أ و ج د ي ا ت و ا ل س و ا ب ت وما ف ا ئ د ة أ ن تؤمن بالغيب ب ا ل ج ن ة والنار إ ن ف ا ئ د ة ذلك السلوك المنضبط إ ن الذي ينضبط في سلوكه هو الذي يعرف أ ن هنالك مالا ومرجعا الذي يعرف أ ن هنالك ن ه ا ي ة ل أ ع م ا ل ه أ ن هنالك سؤالا وجزاء وفاقا جزاء وفاقا كل بما يستحق وبالتالي نحتاج فعلا إ ل ى هذا الخوف الذي يحرق مواضع الشهوات في قلوبنا الخوف من الله جل وعلا أ خ و ف الناس من الله ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ا ل أ ن ب ي ا ء من أ ك ث ر الناس خوفا و أ ج ل ه م رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول أ م ا و إ ن ي أ ت ق ا ك م لله و أ خ ش ا ك م له كان من أ ك ث ر الناس خ ش ي ة لربه سبحانه هو الذي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن مسعود ي ق ر أ عليه ا ل آ ي ا ت قال ا ق ر أ علي قال أ ق ر أ عليك وعليك, وعليك أ ن ز ل قال إ ن ي أ ح ب أ ن أ س م ع ه من غيري ف ق ر أ عليه من النساء حتى إ ذ ا بلغ قول الله جل وعلا فكيف إ ذ ا جئنا من كل أ م ة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال له حسبك ف إ ذ ا عيناه تذرفان الدموع يبكي إ ن هذه الدموع كما يقول العلماء عرفت فذرفت عرفت فذرفت إن, العين التي ان القلب الذي لا يعرف العين لا تذرف عرفت فذرفت حرفت ما ينتظرها من ا ل أ ه و ا ل فذرفت أ م ا الذين يتعاملون مع ا ل ح ي ا ة ب س ذ ا ج ة ومع معطيات الدين ب ب س ا ط ة و س ط ح ي ة هؤلاء والله ما عرفوا الله ولذلك لن, لن تلج النار عين بكت من خ ش ي ة الله ورجل ذكر الله خاليا ف ف ا ض ت عيناه خاليا بينه وبين نفسه ولذلك بكى الذي عجبت له بكى النبي ل أ ن ه س ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة شاهدا الشاهد يبكي والمتهم لا يبكي غريب لكن هذا ا ل أ م ر بكى لانه ما قيل سنعذبك وما قيل سنفعل بك قيل سناتي بك شاهدا فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيده هل رايت محكمه في الدنيا كيف يقف الناس امام القاضي اذا كان ا ل م ت ا م في قفص الاتهام يضحك والشاهد الذي سوف يؤدي شهاده وينصرف ولا شيء عليه يبكي سبحان الله الشاهد يبكي والمتهم نحن المتهمون الذين سوف ي ش د علينا لا نبكي ولا نعرف ذلك لو تعلمون ما أ ع ل م لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا ولخرجتم إ ل ى الصعدات و أ ي إ ل ى الشوارع ت ج أ ر و ن إ ل ى الله بالبكاء كما قال صلى الله عليه وسلم ا ل أ ن ب ي ا ء كانوا يخرون ل ل أ ذ ق ا ن سجدا خروا سجدا و ب ك ي ا لما جاء عمر رضي الله عنه في هذه ا ل آ ي ة سجد وكان يصلي بهم فسجد وهو في ا ل ص ل ا ة بعد ا ل ص ل ا ة قال هذا السجد ف أ ي ن ا ل ب ك ي ة سجدنا ولكن ما بكينا خروا سجدا و ب ك ي ة تراهم ما الذي أ ب ك ا ه م وهم ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل والكمل والخلص ما الذي أ ب ك ا ه أ ب ك ا ه م م ع ر ف ة الله أ ب ك ا ه م م ع ر ف ة ما ينتظرهم ا ل آ ي ا ت التي تلوتها يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب يخافون سوء الحساب ليس من ا ل ع د ا ل ة ا ل إ ل ه ي ة ولكن من سوء أ ع م ا ل ه م فكيف إ ذ ا جئنا من كل أ م ة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيده الشاهد يبكي والمشهود عليه لا يبكي قال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود و أ خ و ا ت ه ا ا ل و ا ق ع ة وعما يتساءلون و إ ذ ا الشمس كورت يا سبحان الله آ ي ا ت تقرع القلوب وزواجر تحرك الجبال لكنها لا تحرك قلوبنا ولا تحرك دواخلنا في شيء يا سبحان الله ما الذي أ ص ا ب ن ا أ ه و طغيان ا ل م د ن ي ة أ ه ي ق س و ة الماده أ أهو... ه ي ا ل إ ب ا ح ي ة و ا ل إ ن ح ل ا ل أ ه ي المنكرات التي أ ل ف ن ا ه ا بعيوننا أ ه ي ا ل أ غ ا ن ي ا ل م ا ج ن ة التي نسمعها ب آ ذ ا ن ن ا أ ه ي مواسم الخير التي تدخل علينا كعشر ف ا ض ل ة هذه ونحن في ا ل أ و ا ئ ل من ذي الحجه في ا ش و ر الحج من الناس من يغني ومنهم من يضحك ومنهم من يفسق و ا ل ا ذ ا ع ا د اربعه وعشرين س ا ع ة غ ن ا شي انجليزي وعربي ش و ش م ا ن ج و وشي ا ر ب ع ة وشي س ت ة وتسعين وشي ما تعرف كلها هنا بغنوا وامثلهم ط ر ي ق ة البندس دي الاحسن من اللي بغنوا كمان مديح شغال 24 ساعة ما ديح شغال اربع وعشرين ساعه اين الخوف ا ل الله عز وجل اين الخوف في ح ي ا ة الناس روى البخاري ومسلم وابو داود والنسائي ف ي السنن أن النبي... من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى بالناس فوقف ف أ ط ا ل القيام و ق ر أ كثيرا ثم ركع فركع مثل قيامه ثم رفع من الركوع فوقف مثل قيامه ثم سجد هذا الحديث ا ل ر و ا ي ة ثم سجد مثل قيامه ثم ركع ثم قام من السجود مثل قيامه ثم سجد مثل قيامه وفعل في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة هذا الحديث ما فعل في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى وفي ا ل س ج د ة ا ل ث ا ن ي ة من ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة إ ذ ا به يصدر صوتا وينفخ ينفخ بفمه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ينفخ بفمه ويقول ما هكذا وعدتني ما هكذا و ع د ت ن ي و أ ن ا فيهم ما هكذا وعدتني وهم يستغفرون وبعد أ ن سلم كان الكسوف قد انتهى فقام فيهم خطيبا وقال لهم إ ن الشمس والقمر آ ي ت ا ن من آ ي ا ت الله لا تموتان لموت أ ح د ولا تحيان ل ح ي ا ة أ ح د ف إ ذ ا انكسفت الشمس فاسعوا إ ل ى ذكر الله تعالى ثم قال صلى الله عليه وسلم والله لقد ر أ ي ت والذي نفس محمد بيدي ر أ ي ت في سجودي وقد أ د ن ي ت مني ا ل ج ن ة ولو شئت ل أ خ ذ ت من قطوفها و أ د ن ي ت مني النار حتى خشيت أن تغشاكم خشيت عليكم أ ن تغشاكم ولقد ر أ ي ت فيها ا م ر أ ة من حمير دخلت النار في هره ربطتها فما أ ط ع م ت ه ا من خشاش ا ل أ ر ض ولا تركتها ت أ ك ل أ و سقتها فماتت و ر أ ي ت فيها صاحب السبتيتين والسبتيتين صاحب نعم والنعال ا ل س ب ت ي ة النعال المصنوعه من جلد البقر وسميت ب ا ل س ب ت ي ة ل أ ن الشعر يثبت أي يؤخذ ب ا ل ك ل ي ة ولقد ر أ ي ت صاحب السبتيتين أ خ ا بني ا ل د ع د ع وهذا قومه أ خ ا بني ا ل د ع د ع يدفع بعصاه ل ا ا شعبتين في لها ن ن ا ر ع د م في ع ص ي ا م ل ك شعبتين إلهة فيها ش ماسكين من العصايا ط ر في ه النار ولقد رايت صاحب المحجن كان يسرق الحجاج ة المحجن عصا لكنها في آ خ ر ه ا م ق و س ة ع ص مقوسا ولقد ر أ ي ت صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجاج متكئا على محجنه في النار يقول أ ن ا الذي أ س ر ق الحجاج رواه البخاري ومسلم و أ ب و داود والترمذي والنسائي ورواه مسلم في صحيحه مختصرا حديث عجيب لماذا يحدثهم بذلك وعظنا موعظه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون إ ن هذا مما يحرك القلوب نحن نحتاج فعلا إ ل ى ما يحرك قلوبنا إ ل ى أ ن نخاف الله ولكن علينا أ ن نوازن بين الخوف وبين الرجاء فلا خوف يفضي إ ل ى ح ز ن طويل و إ ل ى ترك الفرائض ولا, ولا, ولا رجاء يؤمنك من عذاب الله فلا يمنعك من م و ا ق ع ة المحرمات إ ن الخوف من الله ما حجزك عن محارم الله إ ن الخوف من الله هو الذي يمنعك من ارتكاب المحرمات ينبغي أ ن نخاف الله كما خافه ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل م ل ا ئ ك ة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يسبح الرعد بحمده و ا ل م ل ا ئ ك ة من خيفته الملائكة يخافون, يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يقول النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ي ت جبريل ل ي ل ة اسري بي كالحلس البالي من خ ش ة ا ل ل ه و الله ح س البالي والثوب الذي يوضع تحت السرج في البعير توضع ق ط ع ة ثم يوضع عليها السرج هذه ا ل ق ط ع ة دائما م خ ر ق ة دائما ب ا ل ي ة دائما م م ز ق ة دائما ر ث ة ر أ ي ت جبريل كالحلس البالي من خ ش ة الله إ ن خشيه الله ع ب ا د ة وهي من العبادات ا ل ج ل ي ل ة جدا جدا إ ن هذا الخوف من الله عز وجل له ث م ر ة و إ ن أ و ل ى ثمرات الخوف من الله سبحانه ا ل ج ن ة ولمن خاف مقام ربه جنتان و أ م ا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ف إ ن ا ل ج ن ة هي ا ل م أ و ى هذه ث م ر ة ا ل أ و ل ى ا ل ث م ر ة ا ل ث ا ن ي ة يحثك الخوف على الخير ويحضك على ا ل ب ر ويدفعك إ ل ى ا ل إ ح س ا ن ا ت ق ا ل ن ا ر ولو بشق تمره ا ل ص د ق ة تطفئ غضب الرب ا ل ص د ق ة تطفئ ا ل خ ط ي ئ ة كما يطفئ النار اللهب ا ت ق ا ل ن ا ر ولو بشق تمره ان الخوف والاتقاء يدفعك نحو فعل الخير لتتقي ح ق ي ق ة من خاف أ ذ ل ك ومن أ ذ ل ج بلغ المنزل أ ل ا إ ن س ل ع ة الله غاليه أ ل ا إ ن س ل ع ة الله ا ل ج ن ة كما قال صلى الله عليه وسلم ورواه الترمذي في السنن وهكذا الخوف من الله هذا فوائده من فوائد الخوف أ ن ه يهذب سلوك المؤمنين أ ع ف الناس لسانا أ ن ق ى الناس س ر ي ر ة أ ق و م الناس سلوكا خوفا من الله لما غاف الخوف من الله عمت الفوضى في ح ي ا ة الناس فما عادت المحرمات ولا عاد حتى الخوف من كلام الناس العيب و ا ل ف ض ي ح ة و ا ل ش ن ا ر وما يصح وعيب حتى هذا العيب ما صار له وجود في ح ي ا ة الناس حتى خوف ا ل ف ض ي ح ة ما صار له مكان في وجود الناس ولقد سمعت بعض الناس يقول و ا كلام ب ج ر أ ة في ا ل إ ع ل ا م وفي الفضائيات لقد استغربت كيف يقال مثل هذا الكلام والخوف من الله رابعا يمنعك من المحرمات كما أ س ل ف ن ا ويبعدك عنها ويجعلك تتقي وتبتعد ل أ ن ك إ ذ ا علمت أ ن لله غضب ف إ ن ك تتقي مغاضب الله و إ ذ ا علمت أ ن لله ص خ ط فاجتنب سخط الله إذا علمت أن لله عذاب وإن ربك لشديد عذابه وتخاف عقابه وترجو ثوابه علمت لله لشديد أسأل الله جل وعلا وإياكم أن وإن تجتنب أن بطس وترجو ربك يجعلنا الذين يخافونه بالغيب اللهم إ ن ا ن س أ ل ك خشيتك في الغيب و ا ل ش ه ا د ة و ك ل م ة الحق في الغضب والرضا والقصد في الغنى والفقر يا رب العالمين وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه من ت أ م ل حال ا ل أ و ل ي ن من الصالحين يجد أ ن ه م يخافون الله عز وجل خوفا شديدا يقول عمر بن الخطاب لو أ ن لي مثل طلاع ا ل أ ر ض ذهبا اي ح ا ج ة ط ا ل ع ة أ ي ثمر أ ي شجره فوق الدنيا ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أ ن أ ر ا ه بس ما يشوف العذاب ساكن لو عند الدنيا د خ ك ل ه ا ذهب ينفخ هذا كله ليتقي النار وليتقي العذاب لو أ ن لي مثل طلاع ا ل أ ر ض ذ ه ب ل ف ت ل ي ت به من عذاب الله قبل أ ن أ ل ق ا ه هذا صحيح قال أ ب و سليمان الداراني الخوف من الله هو ا ل سبب كل خير في الدنيا و ا ل آ خ ر ة وكل قلب ليس ي ف ه خ وكل ف خرب كل قلب ليس فيه خوف من الله خرب الخوف من الله مهم إ ذ ا سكن الفؤاد أ ث م ر على الجوارح كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه و ارضاه له خطان أ س و د ا ن مثل شراك النعل على خده من كثره ة البكاء ل على خده خ ط البكاء ن أسودان من شدة ا يمكي حتى صار على صار خده خطان أ س و د ا ن وكذا سائر ا ل ص ح ا ب ة هم الذين من خوفهم ر أ ى أ و بكر الله عنه طائرا يطير قال تطير من شجر إ ل ى ثمر لا سؤال ولا عذاب عذا وددت لو أ ن ي مثلك وددت لو أ ن ي مثلك يا ل ي ت اكون ط ي ر ا زي ك ن ا أ ل م يؤثر عنهم أ ن ه م قالوا يا ليت أ م عمر لم تلد عمر يا ليتني ش ج ر ة تعضر قالت ف ا ط م ة بنت عبد الملك ل ل م غ ي ر ة بن حكيم تصف زوجها عمر بن عبد العزيز قالت له تجد في الناس من هو أ ك ث ر ص ل ا ة وصياما وصدقه من عمر لكني ما ر أ ي ت فيمن ر أ ي ت بعيني أ ك ث ر فرقا وخوفا من ربه من عمر كان إ ذ ا صلى ص ل ا ة العشاء في المسجد قعد بعد العشاء يرفع يديه يدعو ويبكي حتى تغلبه عينه فينام فيستيقظ م د ع و ر ا فيرفع يديه يدعو ويبكي حتى ينام وهكذا يخافون الله خوفا شديدا وهذا الخوف مهم من الله سبحانه إ ن ه ع ب ا د ة من العبادات ا ل ق ل ب ي ة ا ل ج ل ي ل ة ما الذي أ ق د مراجع الصالحين غير الخوف من الله جل وعلا رب العالمين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون قاموا الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع أ م ن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر ا ل آ خ ر يحذر ة ا ل آ خ ر ة و يرجو ر ح م ة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إ ن م ا يتذكر اولو ا ل أ ل ب ا ب الخوف من الله مهم جلال الدين ملكشاه كان من الملوك وكانت هنالك ج ا ر ي ة في القصر تنظف وتفعل فخلى بها م ر ة القصر فيه و ر ف ك ث ي ر ة جدا خلى بها وكان وسيما ملك كان ما وسيم ب د ب وسيم ا ل ن ع م ة دي بتخلي زول المكيفات دي بتخلي زول ا ل أ س و د يعني ل و ن مفتش بعدين فرق ب ي زول بيضرب العنب كل يوم و ز يضرب ا ل د ك و ة والطماطم كان ما سمح ي ق ب سمح الواحد كان شد ي ويقول كل يوم ب ي أ ك ل عنب وتفاح ب ي ق ب سمح ر ج ا ل ك كده ي ق ب سمح ملك وسيم ومجيه وتمام التمام خلا بها ثم أ ر ا د ه ا ولا تستطيع أ ن تمنع الملك تخاف بطشه قالت له يا أ ي ه ا الملك إ ن ي أ غ ا ر على هذا الوجه الجميل من النار وبين الحلال والحرام ك ل م ة بين الحلال والحرام كلمة زوجتك وقبلتك م والحرام المأذوم هذا عليها أيها الفريق الحلاء طواد لسا يجاب قالت يا ل ل بين عبد إني أغار على هذا الوجه من النار وبين الحلال والحرام كلمة ألم يرد في الصحيحين من حديث ابن الجميل يرد في حديث أغار ألم هذا الوجه الحلال والحرام عمر على كلمة الرجل الذي جلس بين شعب ي ا ب ن ة عمه لما احتاجت ولما جلس و أ ر ا د ه ا خبر ا ل ث ل ا ث ة الذين آ و ا ه م المبيت إ ل ى غار قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إ ل ا بحقه فقام من عندها وترك لها المال قال اللهم إ ن كنت فعلت هذا لوجهك ففرج عنا فانزاحت ا ل ص خ ر ة يمش وخرجوا يمشون ورجل دعته ا م ر أ ه ذات منصب وجمال فقال إني أ خ اني ف الله إ ا ل ذ ي خ ا ف الله هو الذي يمتنع ح ج عن ح ا ر م عن ارتكاب الفواحش وركوب المعاصي واستمراء الذنوب و ا ل ج ر أ ة على المخالفات هذا الذي يخاف الله حقيقة إذا سكن الخوف من الله الذي إذا يخاف الخوف القلوب نعم قال ابن قلب حقيقة في سكن من من نعم عمر طالما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أ ك ث ر من م ر ة يحدث عن رجل في بني إ س ر ا ئ ي ل يسمى ذلك فل جاءته امراه محتاجه وكان يفسق بالليل والنهار زول مارج للفواحش وللمعاصي عديم يفسق بالليل والنهار فجاءته امراه محتاجه فراودا عن نفسها فرضيت ف أ ع ط ا ه ا ستين دينارا ثم ل جلس منها مجلس الرجل من زوجته ارتعدت كما يرتعد العصفور قاعد ترجف زي ا ل ط ي ر ة العصفور الصغير لما يرجف قال ع د ت ترجف ق ا أ ك ر ه ت ك أ ج ب ر ت ك أ ن ا قالت لا ولكني أ و ل م ر ة أ ف ع ل ذلك ولولا الحاجه ة لما فعلت قلت لي ل ل ا و من ما أعمل تكلم زي محتاج ما أعمل الله خلال ذا ولولا ولولا الحاجة زي لما فعلت قال لها تخافينه ولا أ خ ا ف ه تخافي اللهم ل اخف منه لطيب فقام من عندها وترك لها الدنانير فمات في, ليلته. مجرم يعلم بويد الله. فمات في ليلته فوجد كما قال ابن عمر وسمع ذلك مرات لا مرة ولا تقال طوال رسول بكلم الحديثة قال قام أصحاب مرة ف أ ص ب ح و ا وقد كتب على باب داره إ ن الله غفر لذي الكفل غفر ل ه فعلموا انه مات فدخلوا داره فكفنوه ثم, ثم قبروه من سوز ء وبمشعل مافي الله كتب لهم في الدار ب ر ا إ ن الله غفر لذي الكفل ف أ و ح ى الله إ ل ى نبيهم بما حصل وجاءنا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا قريا الخوف من الله مهم ا ل خ و ف م ن ا ل ل ه م ه م امرأة م س ك ي ن ة و ج م ي ل ة جدا وزوجها بسيط كان حمالا عتالي ا ل حمال عتالي ا ل لكن ا ل زمان ا ل ع ت ا ل ة علما ء مطرف ا بن عبدالله بن الشخي أ ج ر ع ا ل ت ا ل ي ا ا ا ا ا من السوق ق ا ل ت و ص ل لشوال د ه البيت العتالي ش ه ر الشوال ماشي يخطو يقول الحمد لله يرفع التاني يقول استغفر الله الحمد لله استغفر الله الحمد لله ما ت و ن س م ع ه ولا ح ا ج ة في زور كان ما لقا ز و ر ت و ن س م ع ه بس بشكل سكت ا ما بدا ي يقول سبحان الله حكمه الله الله ما يفتح على يقول سبحان الله يقولك ل الحمد لله ت م ل أ الميزان واحدة بس الحمد لله و ح د ه ت م ل أ الميزان ناس ما يقدر يقول الحمد لله زي ما ب ح ك ي للناس في واحد أ د ى زول مليون جنيه دلو ل ام شحوم أ س أ ل أ ي زول من حاله ا ل يقول لك الحمد لله أ د ى ل طوالي ماشيين ناس الركشات واحد واحد أ ح و ا ل ك م كيف ق ا لا ل والله كرهونا الكبائر م غ ف ل ي ن ا وناس ا ل ح ر ك ة ق ا م و ا علينا ماشيين ناس ا ل أ م ج ا د ا ت ق ا ل و ا و ا ل ل ه الله ت ستميةTA ر خ ي ص ا ل ت ر خ يحب المسلمين ا ا ش وين ا ف ويحب المسلمين لي يا ويحب ل ا ل ح م د ل م ي ن ويحب المسلمين لله ك ق ا ويحب ل قالوا زوتو له ا ل ل ه م س ل ل ه م ا برهمه عدم دى ت و ف ي ق الذكر معونه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعد ت ل ق ا ما عنده اي موضوع ما يقدر الله يفتح عليه يقول سبحان الله مع انه ذ ه ا ل أ ي ا م قال ف أ ك ث ر و ا فيهن من التحميد والتكبير والتسبيح هذه أ ي ا م الذكر ي هذه أ ي ا م الذكر لله سبحانه وتعالى ح ا ج ة ع ج ي ب ة خلص ا ا ل ع ت ا ل ي ده يقول كده مطرف قال لما نوصل البيت قال له و ص ل ا ل ب ي ت ق ان ل ي ك ر ن ص ح ا ل ق ر آ ن أ ف ض ل لك من ا ل ت س ب ي ح من ا ل ا س ت غ ف ا ر و ا ل ت ح م يكون ا ل ق ر آ ن إنت ا ل ح ر ف ب ع ش ر ح س ن ا ت أ ت ح ف ظ ا ل ق ر آ ن أتحفظ ش ي ء م ن القران آ ن ق ل أ ا أ ح ف ظ السبيع ق ر والتحميل له أ ن ي ح ف ظ ا ل ق ر آ ن كله من أ و ل س ب ي ع و ا ل ت ح م ا تقرأ قال والله ما وضع ما رفعت قدمي إ ل ا ذكرت نعمه لله علي فحمدته ثم ذكرت معاصي فاستغفرته فهكذا أ ر ف ع رجلا حامدا و أ ر ف ع أ خ ر ى مستغفرا و أ ن ا بين نعم الله وذنوبي بكى مطرف قال كل الناس أ ف ق ه من مطرف حتى حمله قال عتال افضل م ن ن قال فذي مرا راجل عتال مسكين وهي ج م ي ل ة لما فيها زول م ص ل ط أ م ي ر من ا ل أ م ر ا ء وثري من ا ل أ ث ر ي ا ء وغني من ا ل أ غ ن ي ا ء قالها راجل أ ن ت مكانتك أ ع ل م ن ك د ه طبعا ا ل م ل ة بلي فرصه ا بساهل ا ل حسب م ر ة زيديك انقولاك لانه يدفع الزمن دا الي فرصه ا ع ا د ي قال لي أ ن ت م غ ا ب ر تلمي ك د ه أ ن ت مغامر تسير أ ن ت مغامر خدامات في ا ل ب ي ت أ ن ا بجبلك ي م ي ة خدامه يخدمني و أ س ك ن ك في قصر و د ه اسمه ت خ ب ي ب و ه و من أ ك ب ر ا ل ك ب ا ئ ل من خ ب ب ا م ر أ ة على زوجها ل م ي ل ح ر ا ئ ح ة ا ل ج ن ل ب ي خ ل ح ت ا ت ط ل ه من ر ا ل ة و د ا ر ي ع ر س ه ن ه م ج ر م كبير ده ط ب ع ا ن ه ي ح ص ل في ان ل ل ل ل م س س ا ا ت يكون هناك سلف و المسلسل ا تقال ت ويعرفونه من المسلسل قال لي انت محقامك عالي أ ن ت مرا جا ء جمالك ده م ق ن ب ل ت مع راجل عالتالي والله قال لي أ ن ا أ ج ي ب ليك ا ل و س و ا ن يخدمني قلت له إ ن ه و إ ن أ ص ب ح في أ ث م ا ر ي هدوم م ط م و ر ة إ ن ه و إ ن أ ص ب ح في أ ث م ا ر ي ونقص من المال واليسار ي أ ج ل عندي من أ ب ي وجاري وصاحب الدرهم والدينار ي أ خ ا ف إن عصيت حر ان ل ا أخاف ر ي إن عصيت حر النار ي صحيح دين نسل يخاف و الله ا بالجد لا تغريهم دنيا ولا يغرهم زيف أ س أ ل الله تعالى أ ن يحبب إ ل ي ن ا ا ل إ ي م ا ن و أ ن يزينه في قلوبنا و أ ن يكره إ ل ي ن ا الكفر والفسوق والعصيان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 واجعله أ ب د ا الوارث منا واجعل ث أ ر ن ا على من ظلمنا و ا ص ر ن ا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أ ك ب ر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إ ل ى النار مصيرنا واجعل اللهم ا ل ج ن ة هي دارنا وارحمنا برحمتك ا ل و ا س ع ة يا رب العالمين اللهم ارحمنا فوق ا ل أ ر ض وتحت ا ل أ ر ض ويوم العرض يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن ويا ارحم الرحيمين وصلى الله وسلم و ب ا ر ك و أ ن ع م على عبد ه و ر س و ل ه محمد صلى الله عليه وسلم وفي الختام نرجو أ ن تكونوا قد استفدتم من هذه ا ل م ا د ة مع ت ح ي ا ت تسجيلات الفرقان ا ل إ س ل ا م ي ة الخرطوم السوق العربي غرب موقف ج ب ر ة هاتف رق م